وما كان المؤمنون لينفروا كافه، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضروا. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت فهذه ايمانا